بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس, إله الناس من شر الوسواس الخناس، من الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجن